Jęlik, jęlik, jęlik, jęlik, jęlik, وبعطش نايم بالنهر لا شك شفت يجري دمع فاطم ما يزال الشاطئ يزحف للخيم نادم والفرات يصيح آسف يا قمر ناشم ينساك الضمع وفي ميثاق الدماء عباس وانت الفاطمة منذ اليوم عطشان النهر والجود نادر يا والماي والماء للخيم اعتداء معنو على جفك يا أبو فاضل نهر وخاهك Mogę sobie nie liczę fena, nie liczę العطش I الوفا الجود يبحث عن شفوفك حاير بحزنة ظنتي زينة بخذتهم هو أقطعي الظنة ليلة الوحشة بشفوفك شربت ساكن شفين عدها مقطعا وشهود لم الأربعة مكتوب يم المشرعه مشكور اليوم اطشان النهر والجود نادم يا قمر والماي للخيم اعتذر معقول على جفك يا بوفر Mogę zajechać, jak وذبحت ذبحة حين شاف خيال زينب انتظر خلفه أسألك يا بالفضل على لحظة اللهفة مايلو دمعة رقيه كانت العاصفه أطفالك وعدك تنتظر بإحساس ورد بلا عطر شتقول يا لعبت الخدر مجبور مجبور مجبور كل يوم عطشانه نرى نادم يا ويا سايل يلي شفنا الفوار يلي يا رسول الماي عذرك يجرح تعذر الشاطي يمن ما تعذر علامات تنزف الأنهار لما تنزع اسهامات والسهم ما صاب جودك صاب ايتامك مخموم بالجود السهم لنشاف دخان الخيم تنخار أيتام حرم وخذو اليوم اطشان النهر والجود نادم ياكما والماي للخيم اعتذر معهود على جفك يا بو فاضي النهر وفاضي وقسايل يلي جفينك واحتريت من قطعة زنودك طاحت راية لجل تحمل لك جودك ما شفت قصة وفاك تجاوز حدودك كل شي عطشان ويأمن منك وعودك اليوم تعطشني نوى واحسن منك هم مكسور مكسور Le sięhar, al